Watedarunal Echiro Ujuhui Yaume Idin Neldiro Ile Rob Bih Nviro Wajuhu Yume Id Besiro Tabunu ذا بلغت التراق وقيل من راقا وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق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 أَلَمْ يَكُنْ طَفَأً مِّمَّا لِيُمَنَّا ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَى